بسم الله الرحمن الرحيم الف لا م م احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُوا نَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَخْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّ مَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ العالمين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 قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القضية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله الا امراته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك, وأهلك إنا منجوك وَأَهْلَكَ إِلَّا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أَهْلِ هذه القضية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكلهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين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 كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لو كانوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ من شيء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خلق اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بالحق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 كل نفس ثائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من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 ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين